مولا يا صلِّ وسلِّم دائما, دائما Mola ya salli ve sallı daiman abadan ala habi bika al khairi al halki kullihi mola والفار قين من عرب ومن عجام مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبي بك خير الخلق كل ايم مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبي بك خير الخلق كلهم هو الحبيب ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هو لمن الاغوال مقتحم مولا يصل وسلم دائما مولا يا صل دائمًا ابانا على حبيبيك خير خلق الله كله مولا يا صل وسلم دائمًا ابدا على حبي بك خير الخلق كله من مولا ثم الرضاع عن أبي بكر وعن عن عمر ثم الرضاع عن أبي بكر وعن عن عمر ثم الرضاع عن أبي بكر و عمر و علي وعن عثمان ذي الكرام مولاي صلي وسلم دائما يرى خلقي كله بما يصل وسلم دائما أبدا على حبي بك غير الخلق كله ياربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ماما ضيا واسع الكرم مولا يا صلي مولا على حابي بك مولا يا صلي وسلني لسنتي علي ابي İzlediğiniz